الظاهر أن الإضراب في قوله هنا بل قالوا أضغاث أحلام إلى آخره إضراب انتقالي لا إبطالي لأنهم قالوا ذلك كله وقال بعض العلماء كل هذه الأقوال المختلفة التي حكاها الله عنهم صدرت من طائفة متفقة لا يثبتون على قول بل تارة يقولون هو ساحر وتارة شاعر وهكذا لأن المبطل لا يثبت على قول واحد وقال بعض أهل العلم كل واحد من تلك الأقوال قالته طائفة كما قدمنا الإشارة إلى هذا في سورة الحجر الكلام على قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين وقد رد الله عليهم هذه الدعاوى الباطلة في آيات من كتابه كرده دعواهم أنه شاعر أو كاهن في قوله تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون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 إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقوله في رد دعواهم أنه افتراه وما كان هذا القرآن أن افترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعو من استطاعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقوله تعالى أم يقولوا نفترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعو من استطاعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقوله تعالى ما كان حديث يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون إلى غير ذلك من الآيات وكقوله في رد دعواهم أنه كاهن أو مجنون ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون وقوله تعالى وما صاحبكم بمجنون وقوله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد وقوله أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون إلى غير ذلك من الآيات المبينه إبطال كل ما ادعوه في النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن وقوله أضغاث أحلام أي أخلاط كالأحلام المختلفة التي يراها النائم ولا حقيقة لها كما قال الشاعر أحاديث طسم أو سراب بفدفد تراق رقل للساري وأضغاث حالمي وعن اليزيدي الأضغاث ما لم يكن له تأويل قوله تعالى فلياتنا بآية كما أرسل الأولون ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار اقترحوا على نبينا صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بآية كآيات الرسل قبله نحو ناقة صالح وعصا موسى وريح سليمان وإحياء عيسى للأموات وإبرائه الأكمه والأبرص ونحو ذلك وإضاح وجه التشبيه في قوله كما أرسل الأولون هو أنه في معنى كما أتى الأولون بالآيات لأن إرسال الرسل متضمن للإتيان بالآيات كقولك ارسل محمد صلى الله عليه وسلم بالمعجزه وقد بين تعالى ان الايات التي اقترحوها لو جاءتهم ما امنوا وانها لو جاءتهم وتمادوا على كفرهم اهلكهم الله بعذاب مستأصل كما اهلك قوم صالح لما عقروا الناقه كقوله تعالى وما منعنا ان نرسل بالايات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقه مبصرة فظلموا بها الآية وكقوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وأشار إلى ذلك هنا في قوله ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون يعني أن الأمم الذين اقترحوا الآيات من قبلهم وجاءتهم رسلهم بما اقترحوا لم يؤمنوا بل تمادوا فأهلكهم الله وأنتم أشد منهم عتوا وعنادا فلو جاءكم ما اقترحتم ما آمنتم فهلكتم كما هلكوا وقال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية إلى غير ذلك من الآيات وبيّن أنهم جاءتهم آية هي أعظم الآيات فيستحق من لم يكتفي بها التقريع والتوبيخ وذلك في قوله وقالوا لو لا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين اولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم الآية وقد ذكرنا أن هذا المعنى يشير إليه قوله وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه لم تأتهم بينه ما في الصحف الأولى وقوله وما أرسلنا قبلك إلا رجالا إلى قوله وما كانوا خالدين قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك فأغنى ذلك عن إعادته هنا قوله تعالى ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين بين جل وعلا في هذه الآيات أنه أرسل الرسل إلى الأمم فكذبوهم وأنه وعد الرسل بأن لهم النصر والعاقبة الحسنة وأنه صدق رسله ذلك الوعد فانجاهم وانجا معهم من شاء أن ينجيه والمراد به من آمن بهم من أممهم وأهلك المسرفين وهم الكفار المكذبون للرسل وقد أوضح هذا المعنى في مواضع كثيرة من كتابه كقوله تعالى حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين وقوله ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام وقوله تعالى فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم وقوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وقوله تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا الآية وقوله تعالى فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا الآية وقوله ولما جاء أمرنا نجينا شعيب والذين آمنوا معه برحمه منا الآية إلى غير ذلك من الآيات والظاهر أن صدق تتعدى بنفسها وبالحرف تقول صدقته الوعد وصدقته في الوعد كقوله هنا ثم صدقناهم الوعد وقوله ولقد صدقكم الله وعده فقول الزمخشري صدقناهم الوعد كقوله واختار موسى قومه سبعين رجلا لا حاجة إليه والله أعلم والإصراف مجاوزة الحد في المعاصي كالكفر ولذلك يكثر في القرآن إطلاق المسرفين على الكفار أيها المستمع الكريم بهذا ينتهي لقاؤنا ولنا إن شاء الله لقاء آخر